غيرانا ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سندر الاعادي كذر الرماد بعصف الرياح بعصب الرياح ن ب ي د السوافل لكل المحافل نصد الجحافل بباس الصفاح ف أ ل ق و ا الحبال ة وزيدوا طلالا ترد استعاله لنبح السلاح فنحن لبات أ س و د ك م ا ت و ت ن د ن س ر ا ت لرد الجماح أ ل ا يا مجوس ن ر و ب قروس جهور وفي كل ساح ي فنحن الاباه أ س و د ك م ا ت وجند سراه لرد الجماح أ ل ا يا مجوس حروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح ي وفي كل ساحي <تصفيق> بغرق بغرق يحيل جموعا كموج انتقاما الظلامة بغانا بغانا ندوس كل كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الاعادي كذل الرماد بعصف <تصفيق> الرياح